ل و ل و ل ه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ا ل ا ل ا م s u m الذين فتنوا ا ل م ؤ م ن ي ن و ا ل م ؤ ن ا ت ث ب ل م ي ت و و ب ا ف للعلوم ه جهنم م عذاب و ه م ذ ا ا ب حبيب إن ذ ي ن ن آ م ا و ع ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ل ا م جنات, لهم جنات Thank <laughs> you. う<音楽>